من العبد الذي كسب ذنوبا وصدته الأمان أن يتوب من العبد الذي يضحى حزينا على زلاته خلقها <تصفيق> انا العبد الذي كسب ذنوبا وصدته الأمان أن يتوبا انا العبد الذي اضحى حزينا على زلاته غلقا كثيرا الذي سصرت عليه صحاء فلام يخاف بها الرقيبا أنا العبد المسيء عصيت سرعا العبد المسي وعصيت سرا فما للآن لا أغد نحيبا أنا العبد الذي كسب ذنوبا صدته الأمان أن أنا العبد الذي أضحى حسينا على زلاته خلقا كريما أنا العبد المفرط ضاع يا المشيبة أنا العبد الغريق بالودج بحر أصيح لربما ما القام الذي كسب الذنوب وصدته الأمان أن يتوبا أنا العبد الذي اضحى حزينا على زلاته خلقا كئيما أنا العبد سقيم من خطايا وقد أقبلت أن تمس الطبيبا أنا العبد شريد ظلمت نفسي وقد وفيت بابكم أنا العبد شريد ظلمت نفسي وقد وافيت بابكم منيبا أنا العبد الذي كسب ذنوبا وصدت الأمان أن أنا العبد الذي I'll okay. you.